وبعده خذ احذر رسول الله فيما يخص ان شاء الله دروس النبي الله اي بعده يا ثقه نرجو شاء الله ليومعاه المقبلين ان شاء الله نشوف دراسات في كتابنا في العصر الناشئ بان الجمعه المقبله بحب باشره راسه <تصفيق> <تصفيق> اليوم سأستهده على التصر بحديث عن قول الله سبارك وتعالى سأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله الذي فطر الناس عليه لأنها تصري بالميدان التسقيه وهذا الميدان هو الذي نستطيع من خلاله ان نستقي الى الله تبارك وتعالى من خلاله نستطيع ان الله تبارك وتعالى والانسان ايها الاخوه إلى الله تبارك وتعالى بطريقين طريق الغضب وطريق الشهوة فأما طريق الغضب فقد هجبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له يا رسول الله أوصني قال لفع صلى الله عليه يجيب للإنسان السائل حسب حاله فلعل نفعتها ضر إليه ووجده غضبانا وعلم من حاله أنه غضب على أمر من أمور الدنيا لعله غاضب من نفسه لعله غاضب من أولاده لعله غاضب من دنيته لعله غاضب من أمور الدنيا هكذا فقط فقال له يا رسول الله أوصني يعني اتجأ إلى الناس عصلا انقطع به الحال فلم يجد إلا الباب المسجد مفتوحا ثم دخل وقال لرسول الله أوصني وهو في حال من الغليان ماذا تنتظرون أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تضب وصية رسول الله كان يحتاج إلى هذا الكلام جاءه أحد الصحابة ومعروف عن أنه كان ينزح كثيرا ويضحك فجاءه قال يا الله أوصلي قال إياك وكفرة الضحية فإن كفرة الضحية تميت القلب وتذهب بنون الوجه حينما ذهبت كفرة الضحية إلى الغيات التي لا يجوز أن تصل إليها فقال له لا تغضب قال له لا تغذر فالرجل أعادل السؤال وقال يا رسول الله بابنك لا أزال أحترف قال يا رسول الله بابنك قال له الحبيب المصطفى لا تغذر ثم قال الرجل يا رسول الله بابنك فقال إنه شعط المرة الثانية أو الثالثة فيه. لا تغذر ثلاث م kaufen لا تغذر لا تغذر لا, تغضر. لا تغضر. وهذا المصر أو هذه الوصية ليست عاما في جميع المالين مثلا أي واحد رأى حرمة من حرمة الله تلتهك رأى حرمة من حرمة الله تلتهك واحد مثلا في نهار رمضان خرج في بلد إسلامي أعرفه معروفة في وصف الناس وبدأت يأكلوا جهار النهار لابد المسلم أن يغضب ويتحرك شعوره تجاه هذا الشيء الذي هو خارجهم عن المألوم الشاعر هذا الرجل الذي خرج في قارعة الطريقة أمام العامة يأكل في نهار النهار لديه شيخا كبيرا ولم رأت المربعة ولم رأت الحاملة في أشهرها الأخيرة ولا مريضا ولا مسافرا معلوم <تصفيق> على الناس أنه مجهر بالفسق هل إذا غضب منه أحد تقول له لا لتغضب لأن الرسول قال لتغضب لا, لا النبي صلى الله كان يغضب ولكن يغضب للحق إذن قال ابن الحم رحمة الله عليه في كتاب جوامع سيرة النبوية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إذا ويغضب لربك هكذا كان لنا شأخو لا يغضب له فيه ولكن يغضب لربك كان لنا شأخو Alaska إذا انتهكت حرمة من حرمات الله يغضب حتى يظهر الغضب في وجهه فنقول ليسه سكن كان إذا انتهكت حرمة من حرمات الله يغضب. يغضب فيظهر الغضب في وجهه صلى الله عليه وبالغضب يعرض الإسلام فلو سكن الغضب في النفوس لما قامت سنة المدافعة غضوة بذل قامت بالغضب غضوة أحد قامت بالغضب جميع الغضوات التي أجدتها عن شيار الدين والشريعة وأعراض المسلمين قامت بهذا الغضب ثابت ولكن غضب على حرمة الله تبارك وتعالى وليس غضب للنفس ولذلك القيمة المطلقة التي تهذب النفس البشرية أن تعلق الناس بربهم وليس أن تعلق الأنفس بالأنفس لأنك إذا علقت الأنفس بالأنفس أخذت من حضوب نفسك ومن أخذ من الدنيا لنفسه على مستوى الحضوب فقط من عين الله مطلق ومن فقط من عين الله مطلقا لا يجد له من دون الله منصير قال النبي صلى الله عليه وآله اسمع إلى هذا الحديث فلعله أخفر ما سوف تسمعه قال من تزين من بما ليس فيه من تزين للناس بما ليس فيه فقط من عين تحذع أن تسقط من عين ما يعني؟ قضية أن تسقط من عين رجيل محرم صعب having قضية أن تسقط من عين الإمام صعبة قضية أن تسقط من عين الوزير صعبة قضية أن تسقط من عين الرئيس صعبة قضية أن تسقط من عين النبي صعبة فكيف من سقط من عين ملك الملوك أجونا به من تزين بالناس ليس فقط من عين الله فوجع الصناح هو أن تقيم نفسك على الفترة ذلك قال الله تعالى فأقل وجهك والوجه ما واجهت به ربك فالوجه لا يطلق على هذا الوجه الذي فيها أنت وعينيك أخط ولكن أن تتوجه بكل منك فتصير جميع أعضائك جسدا وروحا وجهك من البحر بمعنى لا تتوجه بجسدك دون روحك إلى الله تبارك وتعالى كقول القائد في المثل العربي يقولون عيك عبر والقلب في ذنب عيك عبر والقلب في لاعب وشغل هذا يقال للمنافع الذي يبكي نفاقا أو يظهر حزنا لشخص وهو عش ذلك جاء رجل منافق إلى علي بن أبي طالب وبدأ يلدحه في وجهه وعلي أحس برعب النفاق فيه وقد كفر النفاق في عصر علي بن أبي طالب فبدأ يلدح علي بن أبي طالب فماذا قال ألوزي من علي قال أنا فوق هذا الكلام الذي تقول لا أنا دون هذا الكلام الذي تقول ولكنني فوق ما في قلبك لأنك تقول قولا وفي قلبك شأنه آخر قال أنا دون هذا الذي تقول ولكنني فوق ما في قلبك أو فوق ما تضم ولذلك جاءه منافق آخر وقال له يا عبد ما لأراك اختلف عليك الناس ولم يختلف على أبي بطل مع عمر. قال لأن أبا بطر وعمر كان واليين على مثلك وأنا اليوم والي على مثلك نعم إقامة الوجه إلى الله تبارك وتعالى تستمي أن تتوجه إلى الله بكلك وحينما نقول بكلك أن تعتقد على الله في كل حركات من حركة حياتك دون استثناء من أراد أن يدع أو يشتري توجه إلى الله من أراد أن يتزوج توجه إلى الله من أراد أن يشاثر توجه إلى الله من أراد أن يكتب توجه إلى الله من أراد أن يتحرك أو أن يسكن توجه إلى الله ولعمري ما خاذvo عبد اتكل على ربه قال أهل العلم بالتذكية إذا أسند المرء على الحق إذا أسند المرء عن الحق شق له أن يتوكل لماذا؟ لأنه أهل لأن يكفر إذا أسرد المرء على الحق شبق له أن يتوكل لأنه أهل لأن يكفر متى تستطيع أن تتوكل وتتعقل لأن هذا التوصل يؤتى أكله وتمره شينما تكون مسنداً على الحق مطلق فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يطيل الصفر أشعة أكبر يعني كأنه ذهب في الدنيا يقول يا ربي يا ربي اشخل ونضعمه حراب ونشربه حراب ومنبسه حراب وغذيه بحراب أما يستجابه متى يستجابه لم يسند على الحق توجه إلى الله وهو لا يزال منغرس وحل التوجه هنا أن تتوجه إلى الله أن يعينك ليخرجك مما أنت فيه لأن أهل العلم بالتذكيقات لا يمكن أن تحلي قلبك إلا إذا خليته من الأوسخ التحلية بعد التخلية أن تخلي قلبك أن تخرج ما فيه مما لا يليق أن يكون فيه حسد لا يليق أن يكون عند المؤمن أخرجه بغض لا يليق أخرجه غل لا يليق أخرجه غيبة لا تليق أخرجها حينما تخرج هذه الأشياء كلها حق لك حينئذ أن تملأ قلبك بالإمام أما إذا أردت أن تملأ قلبك بالإمام وفي كاع القلب التقر في الخبائد لا يستطيع الإيمان أن يستقر الذي أراد أن يصبغ جدارا لابد أن يقشر السبغة القديمة لكي تلتطفق السبغة الجديدة وثمت فرق بين الفقرة والسبغة يقول الله تبارك وتعالى سبغة الله ومن حسن من الله سبغة لأنها تقوم على أجاز التقريب تقول على أساس أن تخلي نفسك مما ليس فيك الفطرة نزاعة إلى الصبع والصبع أحيانا يأمرك بما لا يليق لكن التكليف يأمرك بعكف ما يأمرك به الصبع الصبع الإنسان المجلي يأمرك بأن تغسني وتأخذ الأموال من أي طريق سواء كان الطريق حلال أو حرام لكن التكليف يقول لك لا تأخذ المال إلا من طريق الحلال فلذلك إذا عاكست طباعة الاستكليف رب قائم يقول مثلا من الملشدين يقول الإسلام جاء ليعارض طباع الناس جاء ليعارض طباع الناس نفسنا الزعف إلى الفساد في قوية الزنة والإسلام لهان عن ذلك اتباع النفسي نزعف إلى شرب الخبر والإسلام لهانا عن ذلك لماذا جاء الإسلام يعترض على اتباع نقول إنك أنت إذا اعترضت على اتباعك وفق تكليف الإسلام تجد صعوبة ومن ثالك طريقا وعرة لابد أن يأخذ جائزة نفيسة وهل تدركون أن ثمن الجنة بأعمالك مخالفة التكليف باستباع ثمنه الجنة إذا ألا يستحق هذا اضطباع أنه عهدت مستحقاً لعهدت لأن ثمنه الجنة والجنة هي التي قال فيها المجلس صلى الله لم يدخل أحد الجنة لعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة الله هنا تأتي مع الأسباب المجداد من الناس التي تستعدها على مستوى التعفف وعلى مستوى التصبر والإقامة لا تكون إلا من هذا النوع من العمل والاجتهاد فأقم وجهك للدين وجهك أن تقيم مسك أمام الله ولعل الذي يسمع كلمة فأقم يقول ربما انقصاب ليس فيه مين انتصاب وسطي على مستوى من الوسطية وربما هذا قد يخالك بعض النصوص وهذا لا يليق قال الله تبارك وتعالى فأقل وجهك للدين وجهك للدين أي ابحث عن كل شيء في الدين هل هو حلال أو حرام وأي دين يقصد هنا؟ الألف والله هنا للعهد للعهد الذكر أو الحمور أو يسمى العهد الذين يقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام إذن فأقل وجهك للدين أي لا فأقل وجهك للدين كل مقالة حنيفة والحنيف في اللغة العربية بمعنى المائي إذن كيف تقيم بالبيانات نقول إذا رجح كثة الشر على كثة الخير لكي تقومها لكي تأتي ميل لماذا تميل؟ تميل لكي تتوردن الكثتان فالميل هنا ميل عن مواجع الصباح لأن الطرع يميل بك فتميل أنت به لتستوي الكثة وتصل إلى درجة الإقع لا يقول أحد لا أنا لن أمير إنما أبقى وصفا يقول مجتمع الإنسانية قد سمه الله على قسمين فقط قسم الظالمين وقسم الثائبين ربق يكون يقول أنا لم أظلم فلماذا أتوب فيخلق نفسي مجموعة ثابتة اسمها المحايبين ليس في البشرية محايب مطلحا ليس هناك محايد مطلحا ومن قال أنه محايد فقط كذلك لأنه سيجد لنفسه إلها من هواه ومن اتبع هواه اتخذه إلها إذن ليس محايدا ليس هناك محايد إلا أن تكون سائما وإما أن تكون ظالما والدليل قول ربنا صبارك وتعالى ومن لم يتوب هذا تقتضي الحصر ومن لم يتوب فؤلاء هم الظالمون بعدين القران يقول لك انك جئت بما تظن حتى ان إلا الايمان بالقيم الله عليه قسم التوبه ثلاثه وخلف الدرجه الثالثه على التوبه من التوبه التوبه من التوبه قال التوبه من الظلم والتوبه من الماضي قال التوبه من التوبه, التوبة من التوبه هو أن تتوب إذا ظننت أنك لست عاطيا بمجرد أن تظن أنك لست عاطيا يجب أن تتوب هذا الظنش فقال فيه التوبة من التوبة لماذا؟ لأن إذيذ اللائم ماذا يقول؟ يقول أهلكتهم بالذنوب فأهلكون بالذنوب لاستقرار سلاح يقتل وسوسط الشيء ونحن طرفناه طبعا قالوا ماشي وحدهنا راه الصبحه بدعان المحره ولكن شنو هو العيب العيب هو بالنسبه تضاعف نفقاتك بدعامك ولا هذا متبع عاده كذا جرب تعديل في لي محلل خلي نفسك تروا المكان الناس جداد تحتهم ناس تطلب باس باس باس على الاقل تلزمها الذقه الى الاستغفار ما بغيتيش الصبحه ديرها بيدك ما بغيتيش ان بغدو الناس كل شيء الادوات اللي كتذكرهم بالله تعالى وتخليهم خاويين على حياتي اطلق اطلق ان الاستخار لشروط التوبه ورجوعي الى الله تبارك قال التوبه التوب شروطها ثلاثه الندم والاحتفاظ عدم الاصرار على تكرار الاوزار والاستخاره المستمره فخصكم مستمر فقال ابليس اهلكوني بالذنوب اهلكته بالظنون فاهلكوني بالاستفسار قال فلما رأى ذلك جعلهم يبتدعون فيظنون انهم يطيعون فلا يستفسر جعلهم يبتدعون فيظنون انهم يطيعون فلا يستفسر واحد عايش في فظن انه في فلا يستفسر رجالي قال المنحيل استغفر من كل شيء ولو ظلمت أنك في طاعة استغفر فإن الاستغفار يحقق لك الطريق الحق لا بد أن تصيل الطريق الحق بالاستغفار استغفر وإن ترتكب النبي شعر الذي غفر له ما تقدم من ربه وما تأخر نبي يقول يا أيها الناس شوغوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين غضر أكثر من سبعينها فيبزم الاستغفار أن يكون كالهواء الذي فتنشقه كالهواء الذي فتنشقه وذكر الله تبارك وتعالى على كل حال تقوم فتقول الله أو بسم الله أو الله أكبر تصعد في الجبل أو في السلالم أو في الدر ونسين سمة في عهد النبي صلى الله عليه كان إذا صعد مرتفع يقول الله أكبر يكبر وكان الصحابة يفعلونه هامل وإذا انخفضت المستوى يشبه الله نبود دعا نتمسك هذه الأطراف الذكر لأن هذا الذكر يعلقنا لله تبارك وإذا خل اللسان من الذكر إذا خل اللسان من الذكر انقطع في الصلة بينك وغين ربك وإذا انقطع في الصلة بينك وغين ربك لن لك من دون الله وليه الله قال سخط من عين الله أي ليس لك حافظ من الله واسمع الفلك بأعيننا ورحينا يعني تحت رقابة الله ومن الله ومن شفظ الله فباركه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم على قال يا غلام إني أعلمك كلمان احفظ الله يحفظ احفظ الله يحفظ معناه يحفظك الله في سنده حبك حبك في الله احفظ الله في صلاتك في ذكرك في صومك في قراءتك في توجهك يحفظ الله عليه وسلم لذلك هذا القول حديثا اي لا لمعنى التمييز التمييز عن النفس مثلا الغالب الأعام الغالب الأعام من الإخوة يصعب عليه أن يستيقظوا لثلاث الفجر يصعب عليهم أن يستيقظوا لثلاث الفجر فإذا كان هناك شغل يشغله من عمله، مقتصره أو دراسة المجزمة في الساعة السادسة استيقظ في السادسة والنصف أو في الخامسة فقال الله ثم ذهب لكنه لن يستيقظ من أجل الصلاة إنما يستيقظ من أجل ما يشغله من دراسة أو عمل والذليل أنه في يوم العطلة لا يستيقظ إلا في العاشرة أو في الحاجية عشر أو في الرغم مثلا قال حينما تناجع نفسك تناجع وتحاول أن تستيقظ والطبع يقعد بك إلى لذة النوم وإلى دفء الفراش ومع ذلك أنت جاهدت نفسك وجاهدت هواك وجاهدت إليه واستيقظ ماذا فعلت؟ ملت ميلا بعيدا ثقيرا لترجح كثة الخير على كثة الشرق فإذلك قال فأقم وجهك للدين حنيفة فالوسطية في الإسلام أيها الإخوة لا تعني ما يروز له بعض الناس من منهم خلو من معرفة الدين قالوا وسطية مثلا أن تصر كبعض الحجود مثلا إقامة الحب على السارق وسطية وإقامة الحد على القاذف وسطية لأن واحد قذف قاذف المجتمع لدى ماللش قالوا وسطية أما إذا جلدناه 80 جلد وهي حج القفل سنحفظ بذلك أعراض المؤمنات ألا نقيم وزن في المجتمع إذا أقمنا الوزن هذا هو الوسطية الوسطية أن تقيم الميزان أن يقام الميزان إقامة حدود الشرعي الوسطية مثلا الإنسان الذي يسوق السيارة إذا لم يحترم الإشارات الضوئية الإشارة الحمراء يقف عندها الخط المتصل ممنوع ممنوعا يتجاوب العقبة أو رأس العقبة أو الغار أو غير ذلك ممنوعا يتفل إلى غير ذلك إذا لم يحترم هذه الفزود سيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين لا محالة سيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين لكي يقيم الميزان والوسطية في قوانين التين يجب أن تحتلنا الإشارات الضوئية إذا احترمت الإشارات الضوئية تكون أقمت الوزن لأنك أقمت الحدود أقمت الحدود وما حدود هو الإسلام إلا هذه الضوابط التي تضمن سلامة الآخرين وحرية الآخرين إذا قطعنا يد السارع نضمن سلامة حرب الأموال للناس وإذا جلدنا الزالم نضمن الأعراض وإذا فعجلتناها نضمن هذا إذا نقيم معنى الوسطية ليس في قاطعة خدود الله ولكن في إقامة خدود الله كما ينبغي أن تقام مطلقا كما ينبغي أن تقام مطلقا فأقم وجهك للدين حنيفة قال فطرة الله التي فطر الناس عليها والفطرة هي البقاء على الأصلين على الأصل يسمى فطرة الإخوة يعرفون في الخبز على أصوله نوعيا خبز, خبز يسمى, يسمى خبز حاضر أو مخمر نضع فيه خميرة وهناك خبز يسمى خبز فطير وهو الذي يخلز دون خميرة يخلز ويطبخ ويؤتل في آل واحد تسمى الفطيرة لماذا سمي الفطيرة؟ لأنه بقي على أصله لم يتغير لم يتغير باختمام هذا يسمى الخمس الفطير لأنه بقي على أصله وعلى فتراته واللبن كماه النبي فأسلم فتراته لأنه يبقى على أصله بمجرد أن يخرج من زرع الفقرة طالح للإهلاك ولن يسمي الخمراء فترة والحال أنه قدم له القدحة فلم يسميها لأنه يتغير لا نشرب عصير العنب أو كما مباشرة إلا إذا دخل تحت الأرض لأيام أو شهور وخرج عن أصله وتخمر ولذلك إذا خرج عن أصله وخرج عن فترته أخرج الجسم عن فترة إذا فكان اللبن فترة أو من فترة ذلك قال الله تعالى في قضية اخراج اللبن وبيان معجزته قال من بين فرق ودم لبنا خالص لبنا خالص سائرا للشارع من بين فرق والفرق هو وثخ البقرة أو الحيوان اللبون يسمى فرق هو ما يثرفه من أجبال من مخلفاته والدم معروف وكلاهما إذا كان على فيابك أو جسمك لا تجوز بسم الصلاة إذا كان الفرق على فيابك أو بدمك يجب أن تطهره والدم إذا كان على فيابك أو بدمك يجب أن تطهره كلاهما لا يميقان بالمستوى العبادة أي يرفعان معنى الطهارة فقال من بين فقط وزمين ماذا أخرج الله طبعا عن بين الزمين؟ <تصفيق> لبنا خالصا معنى خالصا أي لم يختلف بالفق ولم يختلف بالدمين لم يختلف لا بالفق ولا بالدم وإنما حفظ مسلكه وخرج بينهما ومع ذلك خرج خالصا ثم قال سائغان ولكن ما من الذي يستفقه لا يستفقه إلا إلى شريفة حينما فرى اللبن أبيض تعجبوا من لونه ولكن الذي رأىه وشرباه يعلم حقيقته أكثر من فقال سائغا للشاربين أي لا يعلم مقام الفطرة إلا من شرباه اللبن مطاق فقال سائغا للشاربين فإذا شربته لا تجد فيه فرقا ولا تجد فيه زمد لا من رائحةه ولا من طعمه ولا من ذوكه إطلاقا أو على وقد أكد أهل علوم الحياة أن الغدّة التي تنتج اللبنة موجودة بين المعدة والكبد موجودة بين المعدة والكبد غدّة موجودة ملتفق بالمعدة وملتفق بالكبد والمعدة مملوئة بالفرق والكبد كله دم فخرج اللبن من بين فرق ودم قاله لبنا خارطا سائدا الشريبين الكبد دم قال النبي صوات الله أحل لكم ميت ثاني ودمان فأما الميت ثاني فالجراب والسمك وأما الدمان فالصحال والكبد قال الكبد هي مجموعة ألياف دموية ألياف دموية جرابها الدمى ولكن هي دم مطلق دم الكبد والطحال هي دم هي خلق من دمم ومجموعه مجموع دمم ومن الكبد يتغذى الإنسان في بطن أمه من هذا الكبد لذلك غالبا ما تنادي الأم على الإبن إذا أقابه مطروف تقول له يا كبد, يا كبد. أو هوا كبدان تصيبه فيها من الكبد لأنه أصل دمها, أصل دمها والدم هو الذي تتكون منه دم أمك وأبيك إذا خلط تكونت منه مطلحا تبقي أصل الدم في الذي هو الكلم قال من بين فرط ودم لبنا خاضطا من بين فرط ودم أي من بين غلوه وإباحية يكون الإسلام رحل لا أنت مغالم تنطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنصعون ولا أنت مستهدر مستميح لكل المعاصر فتعرج إلى الله لكي تستقيم بشيئين الأول هو الخوف والثاني هو الرجاء بد أن تخاف وفرجه في آن واحد لتقيم معاني وسطية لأنك إذا عبدت ربك بخوف مطلق خوفة غالب وتتنطع وهذا لا يمير وإذا عبدت ربك برجاء مطلع سوف تبيح الأشياء بنفسك وتستهدر وإذا سئلت مثلا هل الذي تقول إن ربي غفور رحيم نعم لكن هذا لا يذكر إلا بمثقات مضاب ربنا تبارك وتعالى يرحم ويعبد وهكذا نرتق إلى الله تبارك وتعالى بالخوف مع الرجاء هذا بعض الناس وهذا السؤال طرح إذا كان لابد لنا أن نعبد الله على خوف ورجاء لابد أن نعبد الله على خوف ورجاء ولا نستطيع أن نرغي للخوف ولا رجاء أليس تمت من يستطيع أن يرتقي إلى الله بدون خوف ولا رجاء نقول لأ ليس لا يستطيع الله من غير خوفين ومحبين. الأنبياء الأنبياء كل وسنان يرتقون الله في الخوف وعلى جانبه قال فمذال رابعة العدوية تقول إنني أعبد الله ليس طمعا في الجنة ولا خوفا من النار وإنما أعبده لأنه يستحق عن رابعة نقول هذا الكلام لا يتحق عن رابعة وإلا من أين أتيتم به لم نجده في كتاب ولا في نقل ينسب إلى رابعة لم إذا عمى أن رابعة قالت هذا فليأتنا بسندها وليدلنا على الكتاب الذي وجده فيه لم يأتنا بأي توفيق ولا بأي حجة فحق لأن رابعة لم تقل هذا وإذا سلمنا جدلا أن رابعة قالت هذا فكل الناس يؤخذ من أكوالهم يرد إلا رسول الله رسول الله فإذا واتق قولها قول رسول الله وقول ربنا تبارك وإذا خالت قولها قول ربنا وقول رسول الله لا نأخذ به لكن الراجح أن أو الصحيح أن الرابعة لم يتبذ عنها ذلك في كتاب ولا في أي ذات من أين جاءوا بهذا القول عن الرابعة ورابعة أكهر من أن تقول هذا كانت تصلي في الليل مئة كما نقل عنها وتبكي وتقول يا ويلتا إذ لم يغفر لربي أليس هذا خوف قال وإذا قامت كانت تبحك وتقول كأني أرى الجنة رأي العين أليس هذا رجاء إذن كم تعمل الله على خوف ورجاء نحن إذن لنعبد الله تبارك وتعالى على خوف ورجاء نستطيع أن نؤدي معنى الإصحاب وما الإقانة هنا بالخوف الرجاء هو الفطرة التي ينبث منها العصر البشري هي الفطرة قال فطرة الله الفطرة هنا مكتوبة فطرة الله مكتوبة في المصحة بثائر مبسوطة والحال في القيام في القيام أن تكتب فاء الأسماء بثائر مربوطة ولكن لما كانت الفطرة تستلتم السهل اليسير إذا قال لك أي واحد ما هي فطرة فطرة سهلة ليس فيها تعقيد ليس فيها تعقيد أذهب شيء عن فطرة أن تكون على فطرة لا أقول لأن لا أحد لا يستطيع أن يكون عن فطرة كل الناس يعرفون ما عن فطرة أم تعيش طاهراً دون كذب ولا نساق ورعيش ما فطرة إذلك لسهولة أمر الفطرة تتهلت التاء فبسطت ولو ربطت لتعقدت فلن بسطت تاؤها لمعنيين لإخادة السهل فيها ولإخادة أن الفطرة دائما تمز يدها إلى الناس ليرجع إليها لأنها أمو فطرة الله التي فطر ما جاء عليها أي ربنا سبحانه وتعالى تقرمناك على الحق والطبع ليس كالفترة التطبع شيء نقول إننا الطبع بالتطبع الطبع بالتطبع ومن بخي على الفترة لا تميل نفسه إلى المفسدان لكن حينما يتطبع المرء في مجتمع تميل به الأنفس إلى الشهوات سوف يكون الطبع فيه ليال الشهوات ولو تجرد من فضاعه ما تجرد من فضاعه نبقيا على فطرته قيل إننا في للتطبع ولكن التطبع لا يغضي الصبع أبدا في شيء يسلّى فطرة إذا بان لك الحق والبرهان ترجع إلى فطرتك كما في قصة يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لو لا أرى فلن رأى الغرهان وجعلها ولقد همت به وهم بها لو لا أرى فترة القصة فترة القصة أن يكون عدوًا للفق هذه معروفة أحد المزارة قال لأحد الملوك قال لهم إنه التطبع يلغي الطبع وزير الآخر يقول التطبع ذا يلغي الطبع فتناقش إلا الملك فقال الملك لذلك يجعم أن الطبع يلغي التطبع علم أثبت لنا ذلك قال معا أرى أن تقيم حسنا في يوم فلاني وسأثبت فأقام الملك حفلا حضره جميع أصفياء الناس ربما بعد يعني بعد شهر أو بعد شهرين ليتم له اتمام دلائله وبوحانه ماذا فعل هذا الوزير عمد إلى مجموعة من القطط مجموعه من القطط وتعهدها بالتربيه حتى علمها كيف ترقص وتحمل شمعة. كل فصة حاملة شمعة وتنشي على رجلين وترتقص على نغمات وهذا طبعا أي واحد إذا استطاع أن يربي خصة منذ صغرها على شيء كان تربي فدخل الناس وقال الوزير أردكم بالدريء على صحة رأمه ثم أدخل هذه الفصة وبدأ الذي كلف بالأداءات قاعية أن يؤذيها وراء في تسير واحدة كيلو الأخرى على رجلين وفي رجلينها الأمامية في الشمعة كل واحد حمل الشمعة ينشون بإطباعهم وبرقص وانبهر النار فجاء الوزير المخالف وكان قد أتى بصأره فأطلقه في وسط القطة فطرق في القطة الشمعة والرقص وكذا إتباعنا الفأر في فقالوا ذهبوا إلى فطراتهم لما رأوا البرهاني ها ولا قد همت به وهم بها لولا الرا بهانه برهان الله تبارك وتعالى من استطاع أن يراه حقيقه رده ذلك انما عن الفطر الكثير من الماء وقد بمستويات بغيه إلى حد الغلو ولكن شيما ما راوا برهان الله رجع مطلقا رجع مطلقا كانهم لم يكونوا كذلك فيه قبل ستقول في الحاله مسبب الاحوال مسبب الاحوال واحد من امر منغمس في الشهوات له افكار تصطاع في على الفهم بين عشيه وضحاها القلق ستقول كيف القلق لقد راى برهان ربي راى برهان ربك معروف ايضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وقف مع الكفار ويقول لهم لا دواء لمحمد إلا هذا السيد سيدنا عمر خمى أن يسلك وكان شجاعا والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شجاعته قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فقال لا دواء لمحمد إلا هذا السيد دعوني أقتله وتوعد أن يكتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى أحد المسلمين الذين أسلموا سرا وعلم عمر أنه أسلم فعنفه عمر ودفعه مسقط على الأرض تقام الرجل وقال ما غيرتك على دين أذائك ابدأ ببيتك أولا قال ما تقتل قال أختك هي أيضا مسلمة فذهب عمر إلى جيسه والغضب يتطاير من عمين ودخل على أخته وضربها نكبها لكمة أسال على خطها الثان فأخته تبكي وفي يدها رقع كتب فيها صورة طاعة كانت قد نجرة على رسول الله فهم عمر أن يأخذها حينما رأت فعى أخته تسجي كأنه رقى لحاله فهم أن يأخذها قاد تسللها يا عمر إنك مجد وهذا كلام ربي فقال عمر وما أفعل حتى أرى ما فيه قالت اغتسر وتوضى فاغتسل عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه فنولته الصحيفة فقرأ من قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشعى فذكى عمر مكاءا شديدا ثم خرج من بيته وقفد البيت الذي كان فيه النبي صلى الله مع الصحابة وطرقه طرقا شديدا فقام حمزة ونظر من شقق الباب وقال إنه عمر لعنه ينوي على شر دعني يا رسول أضرب عوقه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكفيك كان في قوة أربعين رجل قال أكفيك ففتح فقال يا ما تريد يا عمر قال أشهد أن لا إلي له أنك محمد رسول الله بين عشية وضحاها رأى البرهان كيف رأى يمكن لأي واحد أن يقرأ سورة طاها ولم يتأثر وتمعها أبو جهل في كل مرة كان يستلق السمع إلى بيته من ويسمع القرآن ولكنه لم يتأثر أبدا لم يتأثر قال خالد بن ولي حينما جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله ودعه النبي إلى الإسلام وقال ألا ألم يعني ألم يأني لك أن تؤمن يا أبا سفيان قال لازال برأسي بعض شكوك فقال بلاد رضي الله تعالى عنه أرضاه قال لو فطن رأسك على جسدك لازالت الشكوك كله فقال خالي يا بلاد دحو قد يحتاج المرء إلى تنوات أو لحظة واحد يحتاج إلى تنوات واحد يحتاج إلى لحظة فلما رأى ذلك قال أشعر أننا إلى الله من فقال النبي صلى الله عليه وسلم من, من دخل دار أبي سكين فهو آمين أراد أن يعطيه شيئا باعتبار فرحم عزيز قوم ذل فرحم عزيز قوم ذل حينما صحتت هذه البدء في مسكة أعطاه النرس حصلنا الهنة من العزة فيما يبقي ماء الوجه له ولكن هذا هذا الأمر من أجل إقامة الدين من قول الله تبارك وسعلا فأقل مجهة الدين الحنيفة فطرة الله التي فضر تحدثنا عن التبار ثم قلنا الشهوات والشهوات يمكن أن تفتقي أن الله تبارك وتعبي شهواتك على طريقين طريق الإجتماع وطريق الإرتكاء هناك شهوات يجب أن تأثيرها لكي تطيع وهناك شهوات يجب أن تمتنع عنها لكي تطيع وهناك شهوات لها وقت لكي تفعلها ولها وقت لكي لا تفعلها من أجل أن تستقع إلى صبر تفعلها شهوة الطعام الطعام إذا أكلت في نهار رمضان من غير بخصص عصيرا ضح وإذا امتنعت عن الطعام في نهار رمضان تكون قد استقعت إلى الله سبارك وتعالى لكنك إذا استيقظت في وقت السحر وقت السحر وأكل هل تكون مطيعا بهذا السحر لا لأنك استيقظت لتأكل فتتقوى على السحر الذي يوصيه وكل ما أدى لك إلى سحر فهو فهو سحر أذكر أحد المغاربة مقيمين بالخارج اسمه عبدالله <تصفيق> هذا المجد كان يذهب إلى المعمل وأنا كنت أعزال طالبا للجامعة هناك يذهب إلى المعمل ومرة بياناته الله من كنت وجده دايما طاجه تبدلخص في الدار الأخير قفة كنت جمعها القفاء للمعمل عنده واحد صاحبه اسمته ألخ فرنساوك يخدم معه وهو دائما كل نهار يأتي واحد تخنجة القبض واحد شوية يحل له واحد شوية جميع كل نهار شي اللي عنده واحد القرعة منه كل نهار ومشي مراته اللي كدو يوجده ومشي كوزنه وكي عبد الله يقول لا لا يا جهر ذلك الشي مرات لا يكفي انه عار المؤمن يأكل في معين واحد معان واحد والكافر يأكل في سبعة أمعان يقول له أجد يبقى يكون معه ماذا يقول له؟ ماذا ترون سلمين هيدا كم؟ قال له أه قال له دبان أين سلمت؟ براترات قلبي في هيدا قال له إن شاء الله برات إتلمه إن شاء الله يحفقين سكين في المدينة الخيجوز لا يحفقين عنه هنا لا يحفق القرآن ولكن لا يحفق القرآن لا يحفق القرآن ثلاثة سنة هو تموت طبطشي شويه راه من الناس ولكن ما ندش الشفاو داكشي داك من العيد مشى عندو قال له مشي لفيرا هذا البيغ غا يسلم عندو بغيت يسلم قال له اه هو في دابا عند ديك فرساويه اللي ساكن تما قال له شنو غادي قال له اولا قال له il faut faire يعني اختيك تصد منها الكامل نحن يقول له خمسة مبارات منها لقد قلناها الكامل واذا من أصباح تلعشي يا... و سوف يتنزك قال له بي قال له ترانجو في العام يا قيكيزة فرنسي با مانجي با بوار انا اتحبذ عمال نهار اه دعوهم قال له كنتي عاملي د ارجون يقو دوني على الفقراء مي نوش لوكيش شنو راه نخدمو نعطيو ديك الرشات ما فهموش حتى Kal ما يخدم يعطي قال له اي تو دافور قال له، لماذا عبد الله سنجد؟ أنا وقت عبد الله سنجد قال له عبد الله سنجد ما يطلش، أنا ستوك أخذ النعائد أنا مضخبا الإسلام دعا الله ستوك الشيء يخذ هو الإسلام ليخذ ذات أرسل هذا مهم عدد أن يدخل الإسلام هي علمنا كلاب ترصف الله الإسلام عنده أبواد كبيرة، منافذ كبيرة ستفادوا لها المجلس لا يقل، ولا يقل، لا يقل، لا يقل ما عنده الأفذق؟ قتله اخهان اللي كيقول لك شي تصدمها كامله خمسه ضرود وها ساهل لنا ليه ما كيفاش هداش كيفاش بشك. انت راه غادي تتدرب عليه ما بقاش والصيام اللي كيقول لك راه كنبقاو غير النهار و نتي كتقول ما بغيتش اخلوا من, من على في العش راه كندير غير سوا حنااش ولا يمكن نقول لكم شي بلاصه فحسن اسلام اقشهد عندنا انه دخل الاسلام بسبب عشي الشيخ مكرا والان تشوفوا ما كياكل والو دخلت مكرا ما كانكم 30 تلاحظ غير واحد الباب دخلوا منه دخلوا دخل منه هو زبده غير لي وبالنسبه للختان شرط ماشي شرط في صحه الاسلام أي شخص بغي إسلام، قامت كل الختان في الدولة لا أي إسلام وإسلام كل الدولة. الختان كذا الغهوات، ما بغي شيء ولكن إسلامه صحيح لن يثبت أن الدخول في الإسلام من شروطه الختان، لا ليس من شروط الختان هذا ما يقول به إلا جاهل أبدا إلا يبغى هوات، ما بغي شيء برصته أكشي شغل إذا قلنا الشهوات نفتقي بسبب الله شهوة أحيانا الزنا إذا ذن الإنسان عصى ربطه وحين يدخل الرجل من الشارع وقد اتجت غرائزه ويأتي زوجته يقول يكون يكون له أجر قال نفسه أسلم وفي مضع أحدكم صدقه قال يا رسول الله يأتي أحد أحد أحدنا أهلا وفي رواية ذر ويكون له به أزر قال أرأيت إن وضعها في حرام يكون عليه وزر قال نعم خلف كذلك إلى وضعها في حرام يعني أهم الشهوة يمكن أن ترتقي بك إلا يمكن أن تنخفض بك إلى الزرك الأسفل من النار والعياد بالله إذا كان يشيء استفساره هذا المجال ان شاء الله شحال قناش هذا ربع دقائق عطيني شي كاس الله يذكر فين شي في السؤال كاينه في البروتين ها هذا المصطلح خاطئ في الباب اللي كنت تتعرضو فيه حنايا قضية الطبيعة الشيء وقضية الحياة شيء تقول شيء حاجة طبيعية تتقودنا الى نسبة الوجود على طريق الصدفة ماذا؟ لا يزوج مطلقة قول الطبيعة عند حدود خاطئ تتقودنا إذا لجمنا الطبع أو التطبع لأنك لا تقول شيء طبيعي مع أن هذه نسبة نسبة سيئة وليس نسبة مميوحة إن نسبة الشيء إلى لا تليق قلنا الطبع تناقضه أو يناقضه التكليف طبعه يناقضه التكليف لقل الشيء طبيعي مثلا شيء واحد شي يزنق لك طبيعي إن الطبع أفضل بالذيك الغريبة هذا أيضا يناقض التكليف لاحظوا؟ كل شيء يناقض التكليف يجب أن يتصدى له بالفطرة نقول لكم فطرة تغيبها الطبائع ولكن اللي استطاع يشوف البرهان ينظر في البرهان يبقى عرصوا حتى يشوف البرهان رأس يرجع انطبعه كما تشاهدنا بقصة يوسف ولقد همت به وهمت بها لولا الرهب رحمه ربه رجع الى اصلي الفطره بسبب طيب خلاصت القول في قويه الاقامه اي استقامه ان تكون استقامة على فطره سؤال لماذا لا يستقيم المجتمع الإسلامي في عمومي الآن لماذا لست مستقيمين هذا السؤال لأننا لم نرى البرهان ومتى سوف نرى البرهان البرهان ربنا تبارك وتعالى إذا عرفنا الله كي العلم بالله والمعرفة بالله والعلم لنسكت المعرفة أو العرفة لفرق أهل العلم بين العالم والعالم معرفة الله تبارك وتعالى تزيد بزيادة العلم به بزيادة العلم أما الزيادة العبادة دون العلم لا يمكن أن تصلك إلى العرفة, إلى درجة العرفة. مثلا إذا قلنا أستاذ جامعا يدرس في كلية لمدة ثلاثين سنة وله حارس يحجبه على الباب شغل هذا الحارس منذ ثلاث سنة إذا دخل الأستاذ يقف مرحبا وإذا خرج يقف موجعا هذا شغل الحارس مع الأستاذ لمدة ثلاثين سنة شغله واتصاله به يدخل أستاذ من الباب فيقف الحارس ويحييه ثم يسجل حارس الكرسي والأستاذ في شغله وإذا خرج الأستاذ وقف الحارس فحياه ثم السؤال هل تزيد معرفة الحارس بهذا الأستاذ بعمل هذا لمدة ثلاثين سنة لا لا تزيد معرفته ولكن تلميذه أو طالبه الذي يتلقى عند هذا الأستاذ دروسا تزيد معرفته بأستاذه كلما ما تلقى من عنده ضفطا جديدا لأنه يتعمق في معرفته ولله المثل الأعلى إذا وقفت تصل في المسجد صباح مساء تعد أن تكون حارثا يحي محيا على باب الله ولكن حينما تتعمق في معرفة الله بالعلم تزيد معرفتك بالله فتعرفه فإذا عرفته رأيت البرهان فإذا رأيت البرهان رجعت إلى فطراتك وإذا رجعت إلى فطراتك استقمت وإذا استقمت دخلت الجنة والاستقامة درجات استقامة درجات تستقيم في الأول ثم في الثاني ثم في الثالث وليس مطلوبا منك أن تستقيم في أول مرة مطلع. ليس مطلوب منك تستقيم في أول مرة مطلقة وإنما تستقيم بالتدرر شيئا بدليل قول الله تبارك وتعالى قل آمنت بالله هذا هو الأصل قل آمنت بالله يعني فوض إيمانك إلى الله مطلقة قل آمنت بالله ثم استقل هل ثم تفيد التراخي الزمني والفأ للترتيب والتعقيب من نسبة الفأل. وثم للتراخي بالترتيب ثم تفيد الطراخ الزمن معناه ليس مطلوبا منك الاستقامة الفورية قل آمنت بالله ثم استقيم واحد كان يشرب الخمر ويدخي نقوله له استقيم فيترك شرب الخمر ويبقى على التدخيل ثم بعد ذلك يستقيم في قضية التدخيل فينزع التدخيل ثم بعد ذلك يستقيم في قوية ابنائكم وهكذا يتدرج لأن الاتقام الأولى تجرك إلى الثانية بشرط الإخلاص بشرط الإخلاص الإخلاص شرط في الخلاص والتهم شرط في التعلم والتواضع شرط في الترفع من تواضع رفع ومن تهم تعلم ومن أخلص تخلى إذا أخلصت تخلصت من جوائب الكرار في الصلاة أربعين سنة حتى استقامك أربعين سنة وهو يريد أن تكون صلاته مستقيمة لأن الإقامة تدلك على دفع أضرار التي, التي تحيط بك كيف علم هذا الرجل أنها استقامت له بعد أربعين سنة لأنه نهت عن الفحشاء والمنكر قال نفع صلا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له معنى لم يقول الله وأقم الصلاة فأقم وجهك للدين حي وأقم الصلاة معنى الإقامة قال ابن منيس عليه معنى يقيمون الصلاة يفون حقوقها من واجب ومسنون إذا وفيت الصلاة حقوقها واستخلطت قلبك لله في وقت الصلاة سوف تصل ولكن هل تصل في, يومي أو في يومين هذا الفضيل بن عياض يقول جاهدت نفسي في الصلاة أربعين سنة حتى استقامته أربعين سنة ولم ييأس وهو يطلب أن تكون صلاته مستقيمة لأنه بذلك يرحل إلى الله كيف ييأسه من طريق من يعلم أن هذا الطريق يؤذي إلى غايته التي ينشدها لا يمكن أن ييأس منه مهما كانت الحفر ومهما كانت الأشواك لأنه يعلم أن الطريق الوحيد الذي يؤذي إلى خلاطه هو هذا الطريق سوف يسلكه كيفما كان ويصبر على عورته حتى إذا وصل نفي كل شيء لأنه في نعيم المقيم قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن التحشائي والمنكر الصلاة الألف واللم هنا للعهد قال وأقم الصلاة إن الصلاة أي الصلاة التي أقمتها وليست كل صلاة تمهلك عن التحشائي والمنكر وأقم الصلاة ان أفصل ألف واللم هنا للعهد المذكور والعهد المذكور Didn these are? أقم الصلاة بمعنى الصلاة التي أقمتها هي التي تنهاك عن التحشائي والمنكر إن الصلاة تنهى عن التحشاء والمنكر قال أهل العلم بالنحو عرف بأن أولابه وصل وزير وقسم على عشرين قسما استفد عرف بست نصفها للعهد ونصفها جنسية في العد النصف أي ثلاث العهد العهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري العهد الذكري مثل هذا ذكرت لفظا فرددنا الأن كلام عليها وأقم الصلاة إن الصلاة أي التي أقمتها والعهد هذا الذكر العهد الذهني كقول الله تضارك وتعالى إن أولى مسجد وضع المثل الذي ببكه الذي هنا عهد الذهني أي معروف البيت العفيق والعهد الحضوري قول الله تبارك وتعالى أن يوم أكملت لكم دينكم أي في اليوم الذي حضر والذي نزلت فيه آية هذا اليوم حينما نقول المسجد هذا عهد الحضور أننا نتحدث عن هذا المسجد حينما نقول اليوم هذا يسمى عهد حضوري والعهد الذكري هو الذي يومنا هنا وأقن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ذكر الله أكبر أي ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له ما شاء الله تذكروني أذكركم تذكروني أذكركم ما لا ولذكر الله أكبر إذا ذكرت الله ذكرك لكن إذا ذكرته ذكرته قليلا وإذا ذكرك ذكرك كثيرا فذكر الله دائما يكون أكبر من ذكرك له قال عبد القدر جلاني وهو يوزع هذه الآية يقول معناها أذكروني بالتنصل أذكركم بالتفضل أذكروني قليلا أذكركم كثيرا وهكذا معنى الذكر منك شورة شورة والذكر من الله كفة مكافأة إذن خلال نشعر لا يدخل أحد الجنة بعمله بعملك باء هنا باء مقابلة أي لا يستطيع أحد بمقابل عمله أن يدخل الجنة إذن لك أحمد بن مسكين رحمة الله عليه قصته أنه كان رجلا تقيرا كان يذهب إلى النهري إصطاد سمكة أو سمكتين أو ثلاث ويبيعها ثم يشتري خبزا وأكلا لأولاده قال ذات اليوم بقي النهار بطوله لن يصد إلا سمكتين فلن غربت الشمس ذهب إلى السوق وذاعهما بدرها وذهب إلى الخبال اشترى خفزتين القرصين من القرصين بذرهمه ولم يبقى في جيبه شيء إلا هذين القرصين وذهب إلى بيته فمر في طريقه إلى بيته بمرأة أرمن لها خمسة أولاد يبكون من الجوع والمرأة تبكي لبكاء أبنائها فجاء أحمد بن مسكين وأعطى لها وأطعمت أبناءها فمسحت دموعها وذهب أحمد المسكين إلى بيته تقبلته زوجته ورأت يديه خاويتي فقال لها كان من أمر كذا وكذا ماذا قالت له الزوجات قالت له نم قرير العين فأقسم بالله الذي خلق السماوات والأرض أنه لن يضي على <تصفيق> فكاننا يسن فيه أتقول لك أنا الرجل أداك أتقدم على الله أخلي أولادك النبي صلى الله عليه وسلم واحد حديث عجيب قال ليزال أهل الرجل على الرجل يقول إن فلانا فعل وإن فلانا فعل يؤذونه في ذاته فيسلك المثالك الحرام لكي يغضيه أتقول له شو فقرانك شداره شو فقرانك عند السيارة شو فقرانك عند أولادك يقرأ شو فقران يبقى يحمق رسول يحمق عادة سعافية يبيع الحشي في ليترشي حاجة يبيع يسلك المسالك الحرام من أجل أن يرضيها لأن كل مدخل تصلي به السباح و تصلي الظهر و تصلي به العشاء و فلان داع و انت مدى التوانه و كان شمر رجل و كانت مدى صليب يطلع لقدمش عيدير هين مطلقها هين مقتلاه هين ممشين يسرقون جيبنع واحدة فيهم المرحلة الثالثة هي أهوة سكه المرأة المسلمة مؤمنة مقلب قتل نم قرير الحي فأقسم بالله الذي خلق السماوات والأرض لن يضيعها إذا أسند المرأة على الحق حق له أن يتوكل لأنه أهل لأن يقفل فنام الرجل قرير الحي وإذا ببيته يطرق فقال فوجده رجل ملسما قال أنت أحمد بالمسكين قال نعم قال خذ فأعطاه كيسا فيه ألف بنار قال أن لهذا قال أبوك ألم يمت في البصرة في تجارة قال نعم قال أنا شريك أبيك وكان من أمرنا كذا وكذا وقد مات أبوك وهذا جزء ماله هو لك من خفزتين إلى ألف بنار البنار ملايين دولارا فقام الرجل أول شيء أن حفل حفلة من التراهل أو من التنانير ذهبه وخرج إلى المرأة وأعطاه شكرا لله ما بسبب هذا ولما كان الغدو أصلح من شأنه فاشترى مراكب واشترى ضيعة واشترى الناس وبدأ أماله يكثر وينمو ويكثر وينمو حتى طار أغنى رجل في زمنه ولكنه لم ينسى الفضل دائما يعطي المساكي دائما ينفق وكثر عمله الخيري كثر أعماله كثرة فأعجبته كثرة أعماله أعجبه في نفسه كثرة عمله فجلس في ضيعة من ضياعه ووجد فخر في نفسه وهو يجه من نفسه أن الشيطان أحيان نفقه في نئاته عمله كثير أنا أتصدق كثيرا فعجبت غفرة عملي قال فأسند رأسه إلى شجره ثم أخذته غفوه فرأى فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وقام النسو قفاً بين يدي قال ونصب الميزان وبدأ ينادى على الناس ليقيس أعمالهم قال وهو ينتظر فرحاً لكثرة أعمال فنودي عليه أحمد بن بسكي فوقف بين يدي الميزان وقيل أين حسناته؟ فجاءت مثل الجبال ثم قيل أين سيئاته فجاءت أضعاف مالك فرجحت كثة السيئات فبدأ يصرخ يقول أنا أحمد بالمسكين أنا أحمد بالمسكين يقول هذا الذي لك إن ربك لا يرم أحدا قال وبدأ يتحصر أهذا كفرة أعمالي أن لهذا قال فأمر بالملكان ليأخذانه إلى النار وينجزان بالجوء قال فبدأ الملكان يأخذانه فإذا بنداء من ملك يقول اطرقوه فقد بقي له شيء فنظر فإذا شيء قليل فقال ما يغني هذا الشيء أمام هذه الجبال قال إن الله لا يظلم شيء الحقه سيأخذ فرجع أحمد المسكين قبالة النزان فوضع شيئا مثل ورقة على كفة حسناته فرشحت كلها فدخل الجنب فلما نظر ما بها فإذا بها دموع المرأة حينما نزحها بالرغفين لم ينفعه إلا ذلك وهذا في حديث البطاقم يوافقه أعجبته قفرة عمله ولكن لم يغنه إلا ما كان خالصا ولم يكن فيه عجب قال نسعه سلم أخوف ما أخاف أمتي أخوف ما أخاف على أمتي العجب الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كفراركم وعجب وفي بضري لم يكن قد أعجبوا أنفسهم كانوا قلة والآخرون كثرة لكن كان هناك إخلاص حزم تفاني فناصرهم الله ببذر ولكن يوم شنين إن أعجبتهم كثرتهم كادوا كادوا أن يخسروا وفي أحد حينما خرجوا عن طوع الله كادوا أن يخسروا أيضا وفي كل الغزواتي ربنا كبارك والتعالى أمد يد النصرة لنبيه ولمسلمين وكذلك كان حق الاستقامة في أن يكون حافظوا عليها بميزان الله والبرهان موجود في أنفسكم فلتبحثوا عنكم الفتين أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين آمن الحمد لله رب العالمين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم منك يوم الدين إياك نعبد وليك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّنَا مِنَ اللَّهِ وَمَنَّا لَن نُبْغِيَ لِأَحَدٍ بِغُسْلِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اقْرَأْ لَنَا رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَئِنْ نَجَّى اللَّهُ نَفْسَنَا لَسَأَغْثَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَى الْآثِمِ كَسَبَتْ فينا او اضطنا ربنا ولا تحمل علينا اصراعا كما حملته على الذين من قبلنا اضطر و تحملنا ما لا طاقه لنا فيه واعف عنا لنا وارحمنا ام ذاولانا نقون على القرم لافين الله اكبر اذا تهز جنبك نرضينا واخرج في لوؤت قال وضاع ما لا يومئذ تحدث اخبارها بام ربك أو حالها يومئذ يضطر النات أشتاة لي وعما له فمن يعمل بطال دروة خيرا يرى ومن يعمل بطال دروة شرا يرى الله أكبر